عين جودي بدمعك الرقراقي عين جودي بدمعك الرقراق واسكبيه على أعز الرفاقي أي خطب قد أثار شجوني وأشاع الأحزان في أعماقي يا أخي يا أخي المودة والحب يا أخي يا أخي المودة والحب فخذها من قلبي الخفاق إن حب الشامي خل وفير صاحب الفضل والسجايا الرفاق لا تلمني على البكاء فإني قد وجدت البكاء، قد وجدت البكاء حلو المذاق. إن فيه راحة وعزاء. إنما الصبر أعظم الترياق. هي, هي يا شام، هي, هي يا شام. هي يا شام قد فقدت عزيزا فكسيت الأحزان فكسيت الأحزان كالأطواق